واهلا ومرحبا بكم في مواقف ايمانيه والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الأظهر وام القرى سابقا اخواني في الله في اللقاءات الماضية عشنا مع فضيله الدكتور في حديث القرآن الطويل عن الإيمان أو العقيدة وعن أصل أصول الإيمان على الايمان بالله عز وجل ثم تحدثنا عن الأصل الثاني عن الغايه الجزائية عن اليوم الاخر وما يتعلق به وكان آخر ما توقفنا عنده بعض صفات الجنة وبعض صفات النار نسال الله عز وجل أن يجعلنا واياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا واياكم من النار يا رب العالمين في هذه اللقاءات ان شاء الله بدءا من هذا اللقاء الى اللقاءات القادمه نتحدث عن بقيه أصول الإيمان وسنلتقي مع فضيله الدكتور اليوم مع الاصل الثالث يعني ان لم يكن بالترتيب الذي ورد في السنة او في الترتيب الذي ورد في القرآن فعلى الاقل بالترتيب الذي نتواصل فيه الحديث ان شاء الله عن الملائكه اولا نرحب بفضلت الدكتور مرحب الفضله ربنا يبارك لك ان شاء الله وينفعنا الله عز وجل بعلمك فضيله الدكتور في اللقاءات الماضيه تحدثنا او تحدثت فضيلتك عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الاخر وفصلنا بفضل الله تفصيلا جميلا واليوم ان شاء الله تحدثنا فضيلتكم عن عن الملائكه باعتبارهم الاصل الثالث من اصول الايمان معنى الملائكه أهمية الملائكه وظائفهم في الكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فاننا ابتداء اشرنا إلى أن القرآن الكريم يرتب هذه الأصول على انواع شتى باعتبارات شتى والسنه النبويه ايضا ترتبهم باعتبارات شتى المهمه انها خمسة أصول نعم جمعاها الله سبحانه وتعالى في الايه 177 من سوره البقره ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه فالقران رتب الملائكه الاصل السالس في هذا في هذه الايه هناك ايات أخرى تقدم وتؤخر لاعتبارات حسب السياق والسياق وما إلى ذلك وهي كلها اعتبارات صحيحة فهذا بالنسبة للترتيب بالنسبه للملائكه عليهم السلام هم من عالم الغيب والغيب عندنا اصل من الاصول الاساسيه في الدين الايمان بالغيبيات نعم او ما سمه العلماء الايمان بالسمعيات وهي الاشياء التي لا تعلم لا بالعقل ولا بالحواس لا بالعقل المجرد ولا بالحواس وانما تعلم بخبر الصادق يعني النبي صلى الله عليه وسلم اي نبي الذي ياتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى نعم. والغيب عندنا اساس من الاسس كما قلنا الذين يؤمنون بالغيب وبالاخره هم يوقنون وكل المطلوب منا في الاصول ان نوقن بها ايقانا ونؤمن بها ايمانا وثيقا لماذا لان الغيب عندنا هو غيب وثيق دقيق محقق صادق ليس من اساطير الأولين وليس من اكاذيب الامم والشعوب التي اخترعت عقائد أو مذاهب أو أفكار أو ما الى ذلك إنما هو غيب كله حق وصدق ولا ياتينا الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي إلا بكل حق وصدق فإذا قال الله عز وجل ان هناك عالما عظيما كبيرا جليلا يسمى يسمى الملائكه نعم فهذا عالم حقيقي بكل ابعاد الحقيقة وبكل الوان الصدق والمراد به ذوات متشخصه باعيانها أو عالم كبير بنؤمن به على الغيب وعلى الجمله الواسعه نعم لهذا حدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الكون المنظور او المشاهد عالم الشهادة مثل السماء والارض والماء والزرع والدرع والخلق وما الى ذلك نعم وحدثنا عن عوالم كبيرة واسعه النطاق لا ولا نستطيع ان نستعمل حواسنا او alatina في ادراكها نعم إنما طريقنا فيها في العلم بها هو الغيب هو الوحي الالهي هو خبر الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم او اي نبي اخر ثبت عنه فهذا هو الطريق لعلمها فمثلا الملائكه والحور العين والجن والشياطين واشياء كثيره اخبرنا الله بها ولا نراها نعم وبالتالي فطريقها هو الوحي الالهي المعصوم القران الكريم هو اوثق واثبت الوان الوحي الالهي نعم لأنه نزل بلفظه وحفظ بنظمه ولفظه فلا يتصرف فيه راو من الرواه ولا ينطقه أحد إلا على الوجه الذي اداه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. اخذا من جبريل عليه السلام مباشره لا. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم لهذا فعل الملائكه هذا عالم عظيم عجيب نؤمن به ويجب أن نؤمن به ايمانا موثقا لأن له أمر يا بالدين نعم وبالرساله التي يريدها الله في البشر وبسعاده الإنسان في الدنيا والآخرة وبأشياء كثيره جدا لهذا لابد من الإيمان بالملائكه ايمانا وافيق نعم هل الملائكه هي مثل القوانين المنبثقه في الكون مثل مثلا قانون الجاذبيه أو قانون الطفو أو ما إلى ذلك لا الملائكه ذوات ذوات حقيقيه نعم ذوات اخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أه أه أه ان انهم ذوات اولى اجنحه مثلا في سوره فاطر التي تسمى سوره الملائكه ايضا يقول ربنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحه نعم مثنى وثلاث ورباع اذا هم ذوات يصعدون وينزلون ويتكلمون ويخاطبون ويفهمون الخطاب ويردون الجواب ويكلفون بالمهام المتعدلة كما سنحا كما بين القران إذن هم ذوات متشخصه حقيقيه عاقله تعقل ال... ال... الخطاب وترد الجواب وتنفذ الاوامر الإلهية الموقوله المنوطه بها نعم آ... وليست الات صماء وليست كذلك قوانين منبثقه لأن بعض الناس قال انها آ... قوانين او كان في الإنسان وهذا امر خطا على طول الخط ليس صحيحا وان نسب الى بعض العلماء هذا اجتهاد فاسد لأن الله عز وجل حدد انهم مسكنهم العالم العلوي في السماء وينزلون بأمر الله إلى ما شاء والایه الكريمة التي قرأناها جاعل الملائكه رسلا فكلمة الملائكه ماخوذا من المألك والمألك هو الرسول والمالكه هي الرساله نعم. ثم حصل في تبديل وتغيير وتخفيف في اللو... فصارت اا مالك صار ملئ الملك مفرد نعم. وترد الهمزه التي حذفت منه اذا جمع في يقال ملائكه نعم. هذا على سبيل التخفيف فهذه المهمه الاولى للملائكه عليهم السلام هي الرسالة نعم انهم واصفه بين الله عز وجل في حمل رسالاته الى الناس الى الرسل من الناس نعم ولهذا كانت صفه وجعل الملائكه رسلا اولى اجناح هذه الرساله هي اهم وظيفة للملائكه مع انه ليس كل الملائكه يحملون هذه الرساله نعم نعم هذا الملائكه لهم مهام واسعه النطاق نعم فهم لهم وظائف في عالم الغيب والروح نعم يسبحون بالليل والنهار ويقومون بما اخبرنا الله وبما لم نخبر به فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لهم وظائف كبرى في عالم الغيب يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولهم وظائف عليا في التسبيح والتقديس وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وهكذا نعم ولهم وظائف في عالم الكون المشهود المشاهد وان نعم. كنا لم لا نشاهد الملائكه في هذا لكن لهم وظائف في العالم مثل سوق الامطار هناك مم. ملائكه موكله بسوق الامطار هناك ملائكه موكله بانبات النبات بتصوير الارحام بكذا بامر الله عز وجل يكلفونا بمهام كثيره ولهم اتصال اوثق بالاتصال بحياه الانسان في كل شؤون الحياة نعم فهم يقومون بتسجيل الاعمال وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فلو متصل بحياه الانسان فاذا كان صالحا كانت مهمتهم لو الدعاء له الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وامنا به ويستغفرون للذين امنوا نعم او يتنزلون عليه عند الاحتضار ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخبرهم تخاف. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الى اخر ما نعلم من وظائف الملائكه فاذا كان فاشفا او كافرا كان ايضا يتلقونه اشد باشد الاذى والتبكيت اذا مات إن الذين توفهم الملائكه الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم نعم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها وهكذا في الايات الكثيرة في وظائف الملائكه لا يحصى العدد منها بقى على راسها جميعا وظيفة الرساله جبريل عليه السلام أو نعم. من شاء الله من الملائكه يقوم يكلف بتبليغ رساله الله إلى النبي إلى الرسول في زمن ما نعم فإذا جاءه بهذه الرساله كان ذلك وحيا يوحى أما على انه خبر صادق موثق من الله سبحانه وتعالى فيقوم الرسول بابلاغه للناس لا. وعلى هذا يتكون الدين في الارض دين الله في الأرض يتكون دائما من رسوليات من ملائكه الله يصفي من الملائكه رسولا ومن الناس, ومن الناس. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده نعم. فهو ينزل بامر بامره سبحانه وتعالى الملائكه على الرسل والرسل يبلغون الامم وبذلك تقوم حجة الله على الناس إلى يوم القيام القضية الذي اشتهر من الملائكه بالسفارة أو بالرساله وان يكون الرسول المبلغ هو جبريل, <تصفيق> جبريل عليه السلام وهو ممن أتى اسمه نصا وهناك ميكائيل واسرافيل فسميت بعض الملائكه والملائكه كثره لا يحصيه الا الله وما يعلم جنود ربك الا هو والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون شيء كبير جدا لا يحصيه العد لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وفي الحديث ما معناه اططت السماء وحق الحديث ايها الناس اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اططت السماء وحق, وحق ]ها لها, لها ان تط يعني ثقل عليها الحمل م. الاطيط هو صوت الرحل على البعير من شده الثقل فيقول اططت السماء وحق لها ان تط ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد او راكع وفي روايه يذكر الله تعالى فهذه شعه واشعه السماوات في شعه لا تحصيها العقول ولا الاسماع ولا الابصار فالملائكه كثره كثيره لا يعلمهم إلا الله لهم وظائف علوية ولهم وظائف في العالم المشهود في في الدنيا ولهم اتصالات بالإنسان في كل شؤون حياته كما سنبين ان شاء الله لكن ما اهميه الايمان بهم بالملائكه الايمان بالملائكه ضروره لازمه لا بد ومن لم يؤمن بالملائكه فقد كفر بدين الله الله اكبر لماذا لأن لان الملائكه هم الذين يبلغون الوحية عن الله سبحانه وتعالى نعم فهم في في عالم الغيب كالرسول بالنسبة للناس من كفر برسول واحد برسول بشري فقد كفر بهم جميعا لا يقبل الايمان كذلك من كفر بالملائكه لان من الذي ياتي بالوحي هم الملائكه نعم. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا طرق الوحي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا نعم. رسول من الملائكه فيوحي باذنه ما يشاء نعم. فيوحي باذن الله الى الرسل البشريين دين الله على اي اساس يحاسب الله الناس في الدنيا وفي الاخره على اساس الدين كلفهم بشيء محدد فاذا قاموا به كانت لهم الحسن وزياده واذا لم يقوموا به فلا بد من الحساب وان يردوا الى جزاء في الدنيا وفي الاخره ولذلك الايمان بالملائكه ضروره لمعرفة الوحي الالهي فلا بد من الايمان بهذا ثم لابد من الايمان بان بانهم يكتبون الاعمال على الانسان حتى حتى يرتدع الانسان وحتى يخاف من الله سبحانه وتعالى وحتى يحضر نفسه للقيامه اذا علم انه يحصى تحصى عليه انفاسه وان وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فاذا كانت الملائكه تسجل وتكتب وتحصي على الانسان اعماله بلا ورسلنا لديهم يكتبون الايه الكريمه في سوره الزخرف بلا ورسلنا ام يحسبون ان لا نسمع اسرهم ونجواهم بلا يعني نسمع سرهم ونجواهم الله يعلم الغيب كله نعم ورسلنا ايضا من زياده الامر ورسلنا يعني الملائكه لديهم يكتبون نعم فالانسان لابد ان يؤمن ان اعماله محصاها عليه ومسجله بواسطه الملائكه فاذا الإمام بالملائكه ضروره لإقامة الدين في الأرض والكل انسان ما خلق الا ليعبد الله على أساس الدين الذي اوحاه سبحانه وتعالى لا. والانسان لابد أن يكون عبدا لله وان يعبد الله على أي أساس يعبد الله على اساس الدين الذي اوحي من أين جاء الدين من الله بواسطه الملائكه إلى الناس والله تعالى هل جدير بالذكر ان احنا نذكر مواقف بعض الناس من الملائكه وخاصه اليهود وان لهم مواقف معينه من سيدنا جبريل عليه السلام لما سال سلام من الذي اتيك بالوحي فقال دي قالوا لو كان غيره لا نعم هذه القصه قصه اسيفه ما نذكرها كثيرا لان لان البشر المعتدلون يؤمنون بالملائكه ويوقنون بما قال الله فيهم وبما قالت الرسل فيهم نعم. لكن اليهود غلب طبعهم على كل شيء نعم وكفروا بكل شيء وقالوا في الله عز وجل ذاته قولا رهيبا مخيفا نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء وقالت اليهود يد الله مغلوله ولت الديه. ايديهم ولعنوا بما قالوا نعم. فاذا كان هذا قولهم في الله فكيف بجبريل عليه السلام قالوا عن جبريل هذا عدونا من الملائكه ارادوا أن يتنصلوا من وعدهم للنبي صلى الله عليه وسلم بان يؤمنه إذا اخبرهم فقالوا يا محمد من أخبرك بهذا قال جبريل قالوا هذا عدونا من الملائكه نزلت الايه قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن, باذن الله, الله. مصدفا لمباد فجبريل هو امين أمين الوحي وما هو على الغيب بظنين ونزل به الروح الأمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق فجبريل عليه السلام هو من الملائكه المقربين المكلفين بهذا الوحي للرسل وهو يصدع بامر الله لا يغير حرفا هو عبد لله كما سنتكلم الان نقول على مساله الملائكه وعبوديتهم لله مساله خطيرة مهمه جدا لان بعض الناس يخلط يخلطوا في الرسل فيؤلهوا الرسل نعم أو يخلط في الملائكه فيؤله الملائكه وهذا موقف المشركين من الملائكه نعم فهذا موقف المشركين وغير المشركين من الملائكه خطر كبير هم تصوروا أن الله سبحانه وتعالى حينما اخبرت الرسل أن لهم قوى ان هؤلاء الملائكه لهم قوى خطيره كبيرة اعطيت لهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفت ورسلونه وهم لا يفرطون لا. فيعلمون انهم اعطوا ثم اخبرنا الله بقوه جبريل حين انزل بعذاب الامم او كذا فكل هذا تخبطت الامم في شأن الملائكه فقالوا مثلا بعضهم قال هؤلاء الالهه مع الله وبعضهم زعم انهم بنات الله نعم العرب كانوا يقولون الملائكه بنات الله وعبدوهم مع الله وبعضهم قال إن الله اعطاهم سبحانه وتعالى اعطاهم قوى خارقه فهم شركاء لله في هذا الملك وهذا كذب هذا كذب مطلق القرآن الكريم صريح في بيان أن كل شيء في الوجود كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى هو عبد لله وحده لا شريك له نعم. سواء كان من الملائكه المقربين أو من الرسل الاكرمين أو صغرا او كبرا في هذا الكون كلهم عابد لله ان كل من في السماوات والأرض الا اكل الرحمن عبد ولما زعم الكفار أن الملائكه بنات الله تعالىهم الله اشهدوا خلقهم ستكتر هل ستكتر انتم شهدتم خلق الملائكه ولا أكاذيبكم هذا غيب من اين جئتم به اشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون ويسالون يوم القيامه عن هذه الشهاده المكذوبه التي زعموها كذبا ثم اشعوها بين الناس فعبد الناس الملائكه باعتبار أن لهم صلة بالله وان او أنهم بنات الله وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن انافا انافا نعم خلقهم ثم بين الله لهم ان اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كضيم فكيف ينسبونها الى الله البنات هذا كذب من, من, من جميع الاطراف ويجعلون له ما يكرهون اه يجعلون لله ما يكرهون واذا بشر احدهم بانثى اسود وجهه ثم ينسبه الى ميكا طب الله عز وجل هو الخالق الاعظم يصفي من الملائكه ترسلهم الناس انما الله يصطفي منهم عبيدا له يقربهم اليه لكن ليس ابناء ولا شركاء ولا الهه مزعومه من قريب أو من بعيد نعم. وانما ما اعطى جبريل القوه الا باذن الله ومعطي ميكائيل واسرافيل وغيرهم من الملائكه أي قوة إلا بإذن الله فهم عبيد مكرمون نعم. ولذلك جاء في سوره الانبياء معنى خطير وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ولدا كلمه ولد كما نعلم تشمل البنين والبنات ذكره ذكره لان الفرق الكفار بعضهم قال الملائكه بنات الله وبعضهم قال لا الملائكه ابناء الله ذكور نعم وقال لفظ ولد يجمع الاثنين الولد يجمع الاثنين بمعنى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه نعم بل عباد مكرمون نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم, يعلم ما بين ايديهم مم. وما خلفهم مم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لا. وهم من خشيته مشفقون إذا الملائكه مع عظمتهم خاضعون لله سبحانه وتعالى ثم الايه الاخرى الايه التي اكملت هذا لا. في سوره الانبياء ومن يقول منهم إني الههم من دونه لا. لو أن افتراض هذا افتراض لو أن ملكا من اعظم الملائكه ومن اقواهم قال إني اله أو شريك لله في ادنى زرة ومن يقول منهم اني الههم من دونه فذلك نجزه جهنم لا. على المقياس العام أن الشركه يلقى في النار وإن الله لا يغفر أن يشرك به فاي لو ادعى ذلك وهذا افتراض لا يحدث لان الملائكه معصومون من الذنب باذن الله وهم متنحضون للعبادة والخيرية نعم المطلوب ان احنا نؤمن بالملائكه اجمالا نوق نوقن كما جاء في القرآن ان عددهم كثير وما يعلم جنود ربك الا هو وهم يسبحون لله بالليل والنهار لا يسئمون ولا يسأمون ولا يفطرون ولا يعني يقولون ولا يشربون ولا تنسلون من وصفهم بذكوره فقد فسق ومن وصفهم بانوثه فقد كفر لانه شبه الكفار نعم هم جنس خلقهم الله من النور كما جاء في الصحيح خلقهم الله من النور خلق الملائكه من النور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم في حديث صحيح م. مسلم الذي رواه عن عائشه وغيرها هذا هذا بالنسبه للخلق نؤمن بالإجمال يبقى الايمان عندنا يجب ان نؤمن اجمالا بكثرتهم التي لا تحصى وانهم يقومون بوظائف شتى وانهم يحملون عرش ربك وانهم يطوفون حول العرش لكن نؤمن تفصيلا بمن سماهم الله لنا سواء بالاسم او بالوظيفة نعم فمثلا نؤمن بملك الموت قول يتوفاكم ملك, ملك الموت, الموت الذي وكل بكم نؤمن بجبريل وميكائيل كما قال والمن كان عدوا لجبريل فانه نزل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل نؤمن بما سمهم الله سواء بالاسم بالاسم او بالوظيفه نعم وهكذا علينا ان نؤمن بهؤلاء المقربين المكرمين لأنهم الواسطه التي تحمل رسالات الله للبشر دي اهم لهم لكن لهم وظائف شتى كثيرة ويقومون بها فيما علمنا وفيما لا نعلم ويوم القيامة هم أيضا يبكتون أهل النار على, على اهمالهم بالدين والملايكه و... و... يدخلون الاهل الجنه من كل باب سلام والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنمى عقبى الدار فهم في كل اتجاه طائعون لله مخبتون لله خاشعون لا يعصون الله ما امروا حتى حتى خزنت النار وهم أشد الملائكه واغلظهم قوة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون, ويفعلون ما. ما يؤمرون فغيرهم من باب أولى والله تعالى اعلم بالصواب والليه المرجع والباء هل هن شعور الانسان بالأنس فقط بالملائكه في دقيقة واحدة نعم للملك لما مع ابن ادم لما تخيره نعم وللشيطان لما شر والعاذ بالله جاء في الحديث هذا فالملائكه الملائكه دائما تحضر المؤمنين نعم وتحضر معهم مجالس, مجالس الذكر ومواطن الحرب نعم وتدعو لهم في الملئ الاعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون حمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا نعم. ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلما فغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك فالملائكه يتعاطفون مع المؤمنين تعاطفا كليا وجزئيا نعم. ثم هم اعداء من يعادون الله في الارض نعم. من الناس الذين كفروا برسالات الرسل ومن الذين فسقوا عن طريق <تصفيق> الله والذين تخبطوا فالاذن الايمان بالملائكه ايمان غيبي يجب ان يؤمن به المسلم ايمانا قطعا وان يوقن انهم ذوات متشخصه لان بعضهم كما ورد في القرآن نعم جاء بصورة انسان نعم. يعني مثلا حينما تمثل جبريل الى مريم فتمثل لها بشرا سوي. سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تفية قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا باذن الله وامره ايضا الملائكه الذين جاؤوا لسيدنا ابراهيم نعم. بشروه باسحاقه من وريث يعقوب نعم. ثم ذهبوا الى الى قوم لوط فابادوا هذه القرى الظالمة التي انحرفت عن طريق الله فالملائكه ممكن تتشكل بالصورة الحسنه فقط اما الجن فيتشكلون بالصوره الحسنه والقبيحه والله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في نهايه هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا الدكتور عبد الستار سعيد استاذ التفسير وعلوم القران ولنلتقي بكم ان شاء الله لنستكمل الحديث عن أصول الإيمان حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى wa bueno,